الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى حال هؤلاء اليهود لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم فكان مقابلتهم لذلك النبذ كتاب الله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 اتبعوا ما تتلو اي تحدثوا به تتحدث به الشياطين على عهد سليمان ابان ملكه عليه الصلاه والسلام واتبعوا يعني اليهود ما تتلو ما تحدث به الشياطين على ملك سليمان اي إبان ملكه في عهده في زمان ملكه صلى الله عليه وسلم وسلم وسليمان عليه الصلاة والسلام كان بريئا من هذا السحر وما كفر سليمان أي أنه لم يشتغل بالسحر ولم يكن له اتصال به ولم يكن ذلك التسخير الذي حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام من تسخير الريح وتسخير الشياطين وما إلى ذلك لم يكن ذلك بسبب تعاطي السحر كما كذبوا على سليمان عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الشياطين كفر لاحظ هذا السياق وهذا من المواضع التي كثر الكلام فيها وهي من المواضع المشكلة في التفسير فقوله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على عهده زمان ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ما كفرهم قال يعلمون الناس السحره وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هنا وما أنزل ما هذه تحتمل أنها نافية يعني أن السحره لم ينزل على الملكين ببابل ويحتمل أنها موصولة يعني بمعنى الذي واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت هذا الموضع ينضاف إليه قوله الملكين وما أنزل على الملكين ألو ملائكة بعض العلماء يقولون وما أنزل على الملكين ملك لغة في الملك فهم من ملوك الدنيا من البشر وما أنزل على الملكين ببابل حاروت وماروت فهم من الملوك البشر وأنها لغة يقال ملك وملك للملك من الناس وعلى هذا ينتفي الإشكال فيما يتعلق بالملائكه لأن الملائكه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا موضع إشكال على القول بأن هذا السحر انزل على ملكين من الملائكة والذين قالوا إنهما ملكان من الملائكة بعضهم قال إنما نافيه وما أنزل لم ينزل على الملكين ببابل وبعضهم قال بل موصولة والذي أنزل على الملكين ببابل وهؤلاء حينما يوجه إليهم هذا السؤال كيف يقع ذلك من ملائكة قالوا ابتلاء وفتنه للناس والله تبارك وتعالى جعلهما موضع ابتلاء للناس واختبار ولهذا قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنه فلا تكفر وأما ما يذكر من الإسرائيليات في هذا وهي كثيرة فهذا لا يليق بمكان الملائكة عليهم الصلاة والسلام ولا يصح أن يحدث به ولا أن يذكر في كتب التفسير وليس بداخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الرخصة وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإن الحديث عن بني إسرائيل فيما لم يرد في كتابنا وفي شرعنا ما يصدقه أو يكذبه أو فيما ورد في كتابنا مما يشهد له أما ما نعلم أنه كذب فهذا لا يصح أن يحدث به وبعض أهل العلم هو الذي ذهب إليه القرطبي رحمه الله وليس هذا موضع تفسير لكن لأن هذا الموضع مشكل حتى نفهم الفوائد التي سأذكرها منه لأن الفوائد والتدبر يبنى على فهم المعنى فإذا لم نتصور المعنى لم تكن هذه المعاني المستخرجة مسددة فبعض أهل العلم كالقرطبي قال الآية فيها تقديم تأخير واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين هاروت وماروت اسماء شياطين هاروت وماروت التي ذكرت فيما بعد قالوا هذا من المؤخر الذي موضعه التقديم ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا يعلمون الناس السحر ثم نفى عن الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هنا أما هاروت وماروت التي بعدها قالوا هي متعلقة بقوله قبل ولكن الشياطين أي هاروت وماروت. وهذا إنما حمله عليه وأن هؤلاء إن قيل بأنهم ملائكة فكيف يقال إنهم يعلمون الناس السحر ويشكل على هذا المعنى القاعدة المعروفة أن الأصل في الكلام الترتيب وأنه لا يلجأ إلى القول بالتقديم دعوة التقديم والتأخير يعني الترتيب مقدم على التقديم يعني دعوة التقديم والتأخير مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح على وجهه من الترتيب كما في الآية فهو مقدم على دعوة التقديم والتأخير لأنه خلاف الظاهر فالإشكال يدور حول هذه المسألة حول هذه القضية الملائكة كيف يقع منهم هذا الذين جوزوه قالوا ابتلاء واختبارا وما جاء في بعض المرويات الإسرائيلية لا يصح أن يذكر لا شأن لنا به ولكن لو قال قائل أن ما هنا نافيه وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ولكنه أيضا هذا الجواب لا يخلو من إشكالات ترد عليه قوية فالله أعلم على كل حال فهؤلاء الذين يقولون بأن ذلك كان على ملائكة وأن ذلك من باب الابتلاء والاختبار يقولون إن أسماء هؤلاء الملائكة الأول هاروت والثاني ماروت وهذا قول في هذه المسألة ولذلك لا تجدون هذا من الأسماء المتفق عليها في أسماء الملائكة هاروت وماروت أسماء المحفوظة قالوا هذا كله من باب الابتلاء للعباد وأن هؤلاء الملائكة كانوا ينصحون من قصدهما يقولان إنما نحن فتنة اختبار فلا تكفر يعني بتعلم السحر أو تعاطيه ويقول الله عز وجل فيتعلمون منهما يعني هؤلاء اليهود الذين نبذوا كتاب الله عز وجل ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون السحر له حقيقة وهو يؤثر بإذن الله عز وجل ولا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله لكن الله جعل في بعض الأشياء جعلها أسبابا وجعل فيها من الخواص التي يتسبب عنها الخير أو الشر ما هو معلوم مشاهد فهذا السحر يقتل ويمرض بإذن الله وأيضا يحصل بسببه ما ذكر هنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يعني ما يسمى عند الناس بالصرف يتزوج الرجل المرأة ليس بها بأس ثم بعد ذلك يفاجأ بأن هذه المرأة لا يمكن أن يقربها أو أن يمسها إما أن يكون النفور منه وإما أن يكون النفور منها وإما أن يكون منهما وقد يخيل إليه أشياء وقد يخيل إليها أشياء قد تجد رائحة لا تطاق منه وقد تراه في صور قبيحة من صور حشرات أو حيوانات كريهة أو نحو هذا فلا تطيق قربه وقد يحصل ما هو أبلغ من ذلك فقد تستك فيظامها فلا يستطيع ان يصل إليها ولا ان يجامعها بحال من الأحوال وقد تجرى لها العمليات ثم بعد ذلك يرجع كل شيء إلى حاله التي كان عليها فيمتنع عليه الاقتراب منها فهذا يكون من قبيل السحر وقد يصاب بالجنون بسبب السحر وقد يصاب ببعض الأورام بسبب السحر وغير ذلك من الأمور نسأل الله العافية للجميع وأن يكبت السحره الأشرار إنه عزيز. قدير فهذه الآية تدل على ثبوت أثر السحر لكنه لا يؤثر بنفسه فكل شيء بمشيئة الله وقدرته وإرادته كما قال الله عز وجل وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن الناس من يعمل له السحر ولكن ذلك لا يؤثر فيه إما لوجود مانع كالتحصن بالأذكار فلها أثر عجيب في تحصين صاحبها من أعمال السحره وقد يكون ذلك بأمر آخر ثم قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ما يضرهم يعني هذا السحر يضر فهو من العلوم الضارة ومن ثم فإنه لا يجوز تعلمه بحال من الأحوال العلوم المحرمة الفاسدة كالسحر تعلمه حرام وهذه الآية نص في هذا وقد تكون بعض الأشياء فيها ضرر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس الجبان يصير شجاعا والبخيل يصير جوادا إذا سكر فيجود بالمال والإنفاق والبدل ولا يقف في وجهه أحد في أرض المعركة فهذه منافع لكنها قليلة في مقابل المضار إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهذه مضار كبيرة فالعلماء كالشاطب رحمه الله يقولون بأنه لا يوجد في الدنيا مفسدة محضة يعني من كل وجه خالصة وإنما ذلك في الآخرة في النار فإلا الذات في الدنيا التي هي المصالح يقولوا لا تخلو من شائبة يعني من المفاسد ويقصدون بالمفاسد الآلام يعني ما يشوبها من تعب وجهد يقولون حتى الصلاة هي مصلحة عظمة وصيلها بين العبد وربه لكن هي شاقة وفيها مشقات من النهوض لها القيام من النوم من قصدي الجمع والجماعات ونحو ذلك ولهذا قال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فلا يوجد راحة كاملة وكما يقال مصلحة خالصة من كل وجه إلا في الجنة الجنة هي التي لا يوجد فيها أدنى تنغيص ما فيها أي تعب ما فيها أي ألم ما فيها أي مشقة فهنا قال يتعلمون ما يضرهم فقد يكون الشيء يضر وفيه نفع هنا لاحظ قال ولا ينفعهم كما سنذكر في الفوائد المستنبطة ولقد عالموا يعني أنهم تعاطوا هذا مع علم وجاء بالتحقيق بقد عالموا يعني هؤلاء اليهود أن من تعاطى السحر لمن اشتراه يعني أخذه و اختاره استعاض به انحذ ذلك ما له في الاخره من خلاق يعني ما له في الاخره من نصيب بمعنى انه ومن ليس له في الاخره خلاق صلى العافيه فمعنى ذلك انه كافر والله عز وجل يقول في اعمال الكافرين وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ويقول أعمالهم كرماد أعمالهم كسراب فهذا الساحر مشرك كافر ولهذا في نفس الآية إنما نحن فتنه فلا تكفر فلا تكفر يعني بتعلم السحر وتعاطي ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا, لو كانوا يعلمون لبئس ما شروا به أنفسهم يعني ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضا عن الإيمان واتباع الكتاب المنزل والرسول الذي أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام لو كان لهم علم ينفع ويثمر العمل فنزلهم منزلة من لا علم له أصلا لو كانوا يعلمون لاحظ قبلها قال ولقد علموا لمن اشتراه لكن لما كان هذا العلم لم يورث عملا نزله منزلة المعدوم فقال ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون هم يعلمون ولكن هم غير موفقين حصل لهم علم الإرشاد ولم يحصل لهم علم التوفيق والهداية فالفائدة الأولى أيها الأحبة هي التي أشرت إليها في الليلة الماضية توطئة للكلام هنا وأشرت إليها آنفا في المناسبة بين الآية السابقة وهذه الآية أن الإنسان إذا أعرض عن الوحي الذي تلاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ابتليه بأضداد ذلك من اتباع الشياطين بدلا من اتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام يترك أطهر الخلق ويتبع أسوأ الخلق فهذه سنة ماضية والجزاء من جنس العمل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل ويتعامى عنه يسلط عليه الشيطان يكون هو قرينه ويصده عن سبيل الله عز وجل وطاعته ومرضاته يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقد أشرت إلى كلامه إشارة في الليلة الماضية يقول لما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره ومن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد ومن ترك الحق ابتلي بالباطل وقد ذكرت في الليلة الماضية أمثلة كثيرة لهذا فهكذا هؤلاء اليهود كما يقول الشيخ رحمه الله لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم به حصل الملك العظيم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقوله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان لاحظ لفظة الاتباع التابع يكون خلف المتبوع فهؤلاء رضوا لأنفسهم بعد أن اصطفاهم الله عز وجل على العالمين واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا جعل فيكم أنبياء ولكن في الملك قال وجعلكم ملوكا بعضهم يقول بعض المفسرين يقول جعلكم ملوكا جعل الملك فيهم فأضافه إليهم جميعا وبعضهم يقول من كان له خادم وله مسكا وراحلة نحو ذلك فهو ملك بعد أن كان هؤلاء في حال من الذل والمهانه لفرعون يستعملهم في الأعمال الشاقة يذبحوا أبنائهم ويستحي نساءهم يبقي البنات على قيد الحياة من أجل الابتذال والامتهان والخدمة الخدمة للفراعنة واتبعوا ما تتلو الشياطين وما تفيد العموم ما تتلو الشياطين هذا يدل على انهم انساقوا بالكليه فانخلعوا من ربقه الدين ثم بعد ذلك صاروا عبدة لهؤلاء الشياطين متبعين لهم في كل شيء وهكذا الساحر فإنه لا يبرع بهذا السحر كما أشرت في ليلة مضت إلا إذا كان أتبع للشياطين وهذا الاتباع يكون فيما تأمره به الشياطين فيصدر عنه من الأقوال والأفعال والأحوال ما يصير معه عبدا لهؤلاء الشياطين صلى الله العافيه وهذا مزلق خطير يعني من الناس من قد يدخل في هذا باستدراج تستدرجه الشياطين وهذا الاستدراج كيف يقع؟ قد يقع هذا الاستدراج بأن يلج إليه من بوابة الرقيه الرقيه أولا ثم ما تلبث به هذه الشياطين أن تتلاعب به؟ فتصور له أنه له من المهابة والمكانة والمنزلة وأن الجن والشياطين يخافون منه غاية الخوف ثم بعد ذلك قد يتظاهر بعض هؤلاء أنه قد أسلم وتعهد بالخروج ثم يعرض عليه بعد ذلك الخدمة أو المرافقة أو الحماية وبعض هؤلاء قد يغتر بهذا ويصدقهم ومعلوم أن هؤلاء الشياطين كما قال شيخ الإسلام أنهم أهل كذب وظلم فيتلاعبون به وهو لا يعلم حال هذا الذي يكلمه ما هو فيقول له بأنه أسلم وقد يقول له بأنه من ملوك الجن وكبرائهم ثم بعد هذا يصدق هذا المسكين ثم يتعامل مع هؤلاء باعتبار أنه يتعامل مع الجن المسلمين وهؤلاء لا يقدمون له شيئا إلا بمقابل فيقدمون له بعض الخدمات في البداية استدراجا وقد يخبرونهم بأخبار الله أعلم بها وقد يعالجون وقد يفتح بعضهم عيادات وقد يجري عمليات غير مرئية بزعمه وقد يخبرونه عما بهؤلاء المرضى ويأتي هذا الخبر موافقا لما قاله الأطباء إن كان الأطباء قد عرفوه وقد يخبرونه بشيء لا يعرفه الأطباء فيقولون هذا مسحور عمل له السحر في اليوم الفلاني في المكان الفلاني عمله فلان والسحر موجود في المكان الفلاني قد يصدقون وقد يكذبون ويقعون بين الناس الشحناء والعداوة والبغضاء ثم هكذا شيئا فشيئا حتى يجد هذا الإنسان نفسه في النهاية لا يستطيع أن يتمنع من هؤلاء أو أن يرد لهم طلبا أو أن يعصي لهم أمرا فيبدأ الابتزاز وآكذا يسلب الإيمان ويتحول إلى ساحر وكان في أول أمره من الرقات فهذا من المزالق الخطيرة بقي بقايا ولكن الوقت انتهى وزاد في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى أتكلم على هذه الآية إن شاء الله تعالى وما تبقى من الهداية أترك الإضافات والأسئلة حتى ننتهي منها إن شاء الله أزاكم الله خير السلام عليكم وإلى الله